وأتيناه في الدنيا حتنته وإنه في الآخرة لمن الطالحين ثم أوأينا إليك أن تتبع من لا حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل التبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوما قيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 ولا تحذن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون